لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أغناءهم أو إفوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برؤية منه وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنوار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا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 ما ظننتم أن يصمدوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذت في قلوبهم الوعب يخربون بيوتهم بأيها تبروا يا أولي الأنصار ولو لان كتب الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب